Allah, alhamdulillah kita sudah dengerin bacaan Al-Quran. Syakir sekarang baca salawat aja ya. Kosidah aja. Kosidah. Hmm. Satu jam apa sepuluh jam? <laughs> Syakir hadiahin ini buat guru-guru kita Habib Nabil, Nishauki Al Gatri, Habib Hanis juga. Syakir mau hadiahin kosidah. Jangan bikin tawan apa Allahumma salli wa salli mubarak Ala Sayyidina Muhammad Hmm Hmm هم كل هذه الأرض ما تكفي مساحا لو نعيش بلا سماحا وانتعايسنا بحوب لو تضيك الأرض نسكن كل قام أفتحي انشروا وهنا الكلام زينوا دنيا افتراء اما حبا وابتساء انشروا بين الأنام هذا هو فدنا السلام bareng-bareng hmm hmm hmm semuanya qillah hadzal am matak fi masah laun 'ish bil samah وانت عايسنا بحب لو تضيك الأرض نسكن كل قاب هبين يغوارين أبتحي وابسلام أنشروا وهنا الكلام زينوا dunia ftirah amma habba wa fisa anshuru baynil alam hadahu dinas salam sekali lagi kita kasih pemandangan yang indah buat guru kita Ambil handphone-nya. Angkat ke atas nyalain beatsnya. Kita kasih pemandangan yang indah buat guru kita. Sambil bareng-bareng. Hmm. Hmm. Hmm. Bareng-bareng. Hmm. إلا هذه الأرض ما تكفي مساحة وانت عايسنا بحب لو تضيك أنشروا وهنا الكلام زينوا دنيا افتراء أما حبا وابتساق أنشروا بين الأنام Sallu alal Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala Sayyidina Muhammad wa ala al Sayyidina Muhammad. Makasih semuanya hijau pesawat nih ikatan jumlah pecinta shalawat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.